بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحاء والضحاء والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال ما ودعك وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتربى ولسوف يعطيك ربك فتربى ألم يجدك يتيمًا فأوى؟ ألم يجدك يتيمًا فأوى؟ ووجدك ضلل فهذا ووجدك ضلل فهذا ووجدك ع. لَمْ فَأَغْنَى وَوُجِدَكَ عَالٍ لَمْ فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا